قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص مقد من, من قبل فصدقت وهو من الكاذبين